طيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرج من قلت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين